بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين وقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك الآية وقوله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها نعم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه ترجمة ألقدها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن الكريم بعنوان الخوف على من لم يفهم القرآن أي يكون من المنافقين على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين قوله من لم يفهم القرآن قوله من لم يفهم القرآن من كان لا يفهم القرآن هم في الواقع على حالتين إما أنه لم يفهم القرآن لإعراضه عنه وعدم رغبته فيه وعدم حرصه على فهمه وعدم اهتمامه به وانصراف قلبه عنه فمن كان كذلك لا شك أنه يخشى عليه والعياذ بالله أن يكون من المنافقين وقد ذكر رحمه الله تعالى بعض الآيات من القرآن الكريم تبين أن حال المنافقين هي هذا لا يفهمون القرآن لأنهم لا يرغبون فيه أصلا ولا يريدون سماعه أو فهمه أو العمل به فهم معرضون عنه لا رغبة لديهم فيه أصلا والنوع الثاني من عدم الفهم أن يكون ليس راجعاً الى عدم الرغبة فالرغبة قائمة تكون ويكون حريصا على فهمه لكنه يكون مثلا عنده الصعوبة في الفهم عنده عسر في هذا الجانب فمثل هذا يقال له ينبغي ان تجاهد نفسك على مزيد من الفهم ومزيدا من نعم الفهم لكلام الله تبارك وتعالى لكن من, كان من كانت هذه الحالة لا يقال في حق أنه يخشى عليه أن يكون من المنافقين يخشى عليه أنه يكون من المنافقين إذن قوله رحمه الله باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين بحيث يكون أصلا معرض معرض عن فهم القرآن ومعرضه عن سماع القرآن عن العناية بتدبر القرآن معرض عن ذلك معرض عن ذلك تماما بينما إذا كان لديه حرص لديه رغبة لا يخشى عليه من ذلك لا يخشى عليه من ذلك والقرآن الكريم مأدبة مباركة مهيئة لكل أحد مهيئة لكل أحد وتدبر القرآن مطلوب من كل مسلم إذا كان الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والخطاب للكفار فكيف بالمسلم فالقرآن مطلوب من كل مسلم أن يتدبره وأن يتأمل في دلالاته وهداياته وأن يتأثر بالقرآن الكريم نعم يجب على كل مسلم أن يحذر من أن يقول في كلام الله ما ليس له به علم أو أن يقول في آية بلا علم لكن التدبر والتفكر والتأثر بالقرآن هذا مطلوب من كل مسلم وإذا كان المسلم يتأمل في الآيات وفي المعاني والدلالات يكون لها أثر على قلبه زيادة في الإيمان بخلاف من يقرأ بخلاف من يقرأ وهو أصلاً لا ينظر إلى المعاني ولا يتأمل في الدلالات أضرب لكم مثالين لحالة بلغتني عن بعض العوام من ليس لهم عناية بالعلم أحدهم رجل كبير في السن يقرأ في القرآن الكريم فلما بلغ قول الله سبحانه وتعالى في قول الأنبياء في الله شك أفي الله شك وكان بدأ بقراءاتها بعد الصلاة المغرب فأخذ يكرر أفي الله شك وأخذ يبقي حتى أدن العشاء أفي الله شك وتأثر تأمل في المعنى عظم الجريمة أفي الله شك رب العالمين خالق هذا الكون فيه شك فأخذ يرددها إلى أن أدن العشاء وهو متأثر غاية التأثر بذلك أحد العوام يحدثني أحد الأفاضل يقول كان بجنبي فقرأ الإمام في الصلاة يسألونك عن المحيض قل هو أذى فبكى استغربت الآية ليس فيها وعيد أو شيء من فلما انصرفنا من الصلاة سألته قلت هل الإمام يقرأ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فبكيت قال كيف لأبكي وربنا تبارك وتعالى ما ترك لنا كل شيء إلا بيّنه لنا حتى المحيض أخبرنا أنه أذى ما ترك شيء إلا بيّن لنا رب العالمين علمنا كل شيء حتى المحيض أخبرنا أنه أذى وأمرنا باعتزال النساء في المحيض ربنا ما ترك شيء إلا بيّنه لنا وأخذ يتأثر فهذه معاني حتى العامي ومن تظهر له ويتأثر ويزداد إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فهذه الزيادة التي تكون في الإيمان ليست خاصة بالعلماء المحققين الراسخين في فهم الآيات وإنما التأمل في القرآن والتفكر في الدلالات والاعتبار والاتعاض والإقبال بالقلب على القرآن يسمع وينتفع ويستفيد من كلام الله تبارك وتعالى هذا الحد مطلوب من كل مسلم فإذا كان أعرض عن هذا أعرض عن هذا القدر من العناية بالقرآن يخشى عليه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى يخشى عليه أن يكون من المنافقين الذين أعرضوا عن القرآن ورغبوا عن سماعه وعن تدبره وعن الاتعاض بعظاته قال باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين أورد أولا قول الله تعالى منهم ومنهم من يستمع إليك ومنهم أي المنافقون ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم يستمع إليك أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعظ ويعلم ويذكر كلام الله سبحانه وتعالى ويستمعون سماع أذن فقط غير بدون إصغاء وبدون إقبال وفرق بين السماع والاستماع فيسمعون لكنهم لا يقبلون بقلوبهم ولا يحرصون على فهم هذا القول فإذا خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للذين أوتوا العلم أي للصحابة قالوا للذين أوتوا العلم أي قالوا للصحابة ماذا قال آنفا ماذا كان يقول هم كانوا حاضرين ويسمعون لكن لا لم يقم في قلوبهم أصلا رغبة أن يعوا أو أن يفهموا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقلوبهم منصرفة عن ذلك فإذا خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ماذا قال آنفا أي ما هو الكلام الذي كان يقوله قبل قليل آنفاً أي قبل قليل ماذا قال الله قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وصفهم بنوعين من الفساد وصفهم بنوعين من الفساد فساد القصد وفساد العلم أما فساد العلم ففي قوله طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون ولا يعون ولا يفهمون ولا يعقلون طبع على قلوبهم قال واتبعوا أهواءهم هذا دليل على فساد القصد وأنهم قوم أهل اتباع للأهواء ليسوا أهل بحث عن الحق وتحر للصواب وإنما هم أهل اتباع للأهواء فاجتمعا فيهم فساد العلم وفساد القصد وكل فساد يكون في الدنيا راجع إلى هذين كل فساد يكون في الدنيا راجع إلى هذين الأمرين إما فساد العلم أو فساد القصد أو فسادهما معا كما هي حال هؤلاء المنافقين فيما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الناس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 لجهنم. وهذا فيه أن المقادير كتبت وقدرت وقضيت كما جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس كثيرا من الجن والإنس أي أعداد كثيرة ودلت نصوص أخرى أن من هم على هذه الحال هم الأكثر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال لهم قلو لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها عندهم الحواس الحواس التي تحصل الاستفادة للعبد من طريقها موجودة سمع والبصر والفؤاد موجوده هذه الثلاثه موجوده عندهم سمع وعندهم بصر وعندهم قلوب لكنها حواس معطله غير منتفع بها فيما فيما خُلقت لأجله غير منتفع بها فيما خُلقت لأجله قال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئده هذه ال ال التي يعني تكون يكون تحصيل العلم من خلالها وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصار ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله فتكون موجودة الحواس لكنها غير منتفع بها عنده سمع لكن لا يسمع وما السمع الذي نفي هنا هل هو السمع أو هو الاستماع الذي هو تتحقق بها الفائده فهم سمعوا يسمعون الكلام ولهذا قال فلان التي مرت وهم من يستمع اليه يعني اذنه تسمع الصوت اذنه تسمع الصوت لكنها لا تعقل منه ما لا تعقل منه سيئا سبحان الله حالهم مثل ما قال الله في تمام الايه قال اولئك كالانعام اولئك كالانعام قال بل هم اضل الانعام اذا صوت الراعي الأنعام بهيمة الأنعام إذا صوت � New Watch تسمع صوته لكن لا تفهم تسمع صوته بل لا تفهم قال بل هم أضل لماذا؟ لأن الأنعام وإن كانت لا تفهم لكنها تستجيب لصوت الرائع فهم أضل من الأنعام لأنهم ليس عندهم استجابة اصلا. الأنعام وإن كانت لا تفهم تستجيب لصوت الرائع أما هؤلاء يسمعون الصوت وهم معرضون فلا يستجيبون فلا يستجيبون فاصبحوا في البعد والسفول والانحطاط اسوا من حال من من بهيمتي الانعام قال اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك كالانعام بل هم اضل لانهم اعطاهم الله سمع واعطاهم بصر واعطاهم قلوب وجميع هذه معطله أه أه السمع لا لا يسمعون به أذان لا يسمعون بها أعين لا يبصرون بها قلوب لا يفقهون بها إذن تعطلت جميع هذه الحواس التي وسائل للاستفادة هذا ينبه المسلم ينبه المسلم إلى أن يتق الله في هذه الحواس الثلاث السمع والبصر والفؤاد أن يتق الله عز وجل وأن يعلم أن الله أعطاه السمع وأعطاه البصر وأعطاه الفؤاد حتى يعقل دينه ويعقل ما خلق له حتى يعبد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة لا أن يمضي مستخدما هذه الحواس فيما لم تخلق لأجله فتصبح حال ولياذ بالله كحال الأنعام بل كحال أسوأ من حال الأنعام لأن بعض الناس حده ونصيبه من هذه الحواس السمع والبصر حده مع هذه الحواس اللهو واللعب اللهو واللعب والأنعام تلهو وتلعب الأنعام تلهو وتلعب فإذا كان نصيب منا فقط المتعة واللهو واللعب فما أصبع بينه وبين الأنعام فرق في استخدام هذه الحواس في استخدام هذه الحواس لكنه إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه باستعمال سمعة فيما خلق له وبصرة فيما خلق له وأيضا قلبه خلق القلب خلق للتوحيد القلب خلقه الله للتوحيد لهذا خلقت القلوب لم تخلق القلوب للغفلة ولا لله ولا غير ذلك خلقت للتوحيد لتكون قلوب مؤمنة موحدة مخلصة سليمة من الشرك ومن غيره قلوبا نقية قلوبا زكية لأجل ذلك خلقت القلوب ومعلوما ان القلب حالهم بحسب ما يرد إليه والواردات التي ترد إلى القلب إما من طريق السمعة وطريق البصر فيحتاج الإنسان أن يحفظ سمعة وأن يحفظ بصره وأن يحفظ قلبه وأن ينهض بنفسه ليعي الخطاب ويعي كلام الله سبحانه وتعالى لا أن تكون حاله كحال من وصفهم الله سبحانه وتعالى بأن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يغصرون بها نعم وأن اسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول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 قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة التجان تفتنون أي تمتحنون الفتتان هو الامتحان ففي القبر فتنة في القبر فتنة أي فيه ابتناء وامتحان يؤتى او يأتي ملكان للميت في قبره ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك وما النبيك فهذه فتنة ولهذا يقال لهذين الملكين يقال لهما الفتنان يقال لهما الفتنان لأن مهمتهما الفتنة التي هي الامتحان والابتلا فيأتيانه ويمتحنانه من ربك وما دينك وما النبيك قال إنكم تفتنون في قبوركم مثلا أو قريبا, قريبا من فتنة الدجال ولأجل هذا قرم في نهاية الصلاة بين التعوذ بين من هاتين الفتنتين فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال تعوذ بالله من أربع في الله من يعوذ بك من من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المحية والممات وفتنة المسيح الدجال فجمع بين التعوذ من فتنة المسيح الدجال وأيضا فتنة القبر في نهاية كل صلاة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال فيقال هذا والامتحان والافتتان يقال ما علمك بهذا الرجل ما علمك بهذا الرجل لاحظ السؤال له صلة بشكل الفقه والفهم ولهذا قال ما علمك بهذا الرجل ما علمك بهذا الرجل قال فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي, أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا لاحظ ماذا يقول المؤمن الموقن يقول جاءنا بالبينات والهدى جاءنا بالبينات جاءنا بالوحي المبين والمجتمل على هداية العالمين إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى فماذا كان نصيبهم من هذا هذه البينات وهذا الهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام قالوا أجبنا وآمنا واتبعنا أجبنا وآمنا واتبعنا الإجابة والإيمان والاتباع هل تكون بدون علم وبدون فقه هل يمكن أن تكون بدون علم وبدون فقه أبدا فهذا الإيمان والإجابة والاتباع هي بسبب العلم والفقه الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به فترتب عليه الإجابة والاتباع ذكر هنا إيمانا وإجابة واتباع لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قسمين اخبار وأوامر ونواهي فالأخبار يؤمن بها والأوامر والنواهي يستجاب فيها وتتبع وتمتثل ولهذا جاءوا بهذه الكلمة التي تشمل الدين كله عقيدة وعبادة قالوا أجبنا وآمنا واتبعنا هذه تتناول الدين كله عقيدة وعبادة قال فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا قد علمنا ان كنت لمؤمنا قال واما يعني علمنا انك مؤمن علمنا انك مؤمن قال واما المنافق او المرتاب فيقول لا أدري لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته سمعت الناس يقولون شيئا فقلته اذا هو يقول كلام لكنه لا يعي شيئا من معناه ولا يعرف شيئا من دلالته ولا يفقه لا يفقه ولا يعي ولا يعقل سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فهذا يبين هذا, هذا يبين فطورة من لا يعقل الخطاب ومن هو معرض عن عقل الخطاب وفهم كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وفي حديث البراء في الصحية أن المؤمن أن المؤمن يقول هو رسول الله قول في الصحيح أي فيما صح وإلا الحديث في المسند وسنن أبي داود وغيرهما من مصادر السنة وليس في الصحيحين قالوا في الحديث حديث في الصحيح أن المؤمن يقول هو رسول الله فيقولان قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت هذه صفة المؤمن صفة المؤمن أنه قرأ كتاب الله فآمن به وصدق وهذا الإيمان والتصديق هو فرع عن العلم والفهم الذي حصل للمؤمن في كتاب الله تبارك وتعالى إذن هذا الحديثان حديث أسماء وحديث البراء رضي الله عنهما فيهما الدلالة على أهمية فهم القرآن والعناية بتدبره وعقل الخطاب ومن ثم يقوم بما يترتب على ذلك من تصديق للاخبار وفعلا للاوامر واجتنابا للنواهي ليكون من أهل القران حقا وصدقا بخلاف المنافق والمعرض والمرتاب الذي لا يقبل ب لا بقلبه ولا بقلبه على كتاب الله الذي فيه الهدى والبينات والنور نعم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة وجعل الترجمة آيتين من كتاب الله عز وجل الآية الأولى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني والآية الثانية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسخارا ومراده رحمه الله تعالى بهذه الترجمة التحذير, التحذير من التفريق في كتاب الله جل وعلا علما وعملا تفريق التحذير من التفريق في كتاب الله علما وعملا علما هذا ما أخوذ من الآية الأولى وعملا ما أخوذ من الآية الثانية كما يأتي إضاح ذلك وبيانه الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى ومنهم أميون أميون الأمي نسبه إلى الأم وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يقرأ ولا يكتب لماذا قيل عن أمي لماذا نسب إلى أمه لأنه حاله كحال عندما خرج بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب لا يقرأ ولا يكتب ولهذا يقال أمي نسبة إلى هذه الحال والله أخرجكم, والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فيقال له أمي أي لا يقرأ ولا يكتب لا يقرأ ولا يكتب قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني لا يعلمون الكتاب إلا أمانًى قيل فيه معناها أقوال لأهل العلم منها يعلمونه حفظًا وقراءة ولا يفهمون معنه يعلمونه حفظا وقراءة ولا يفهمون معنه وهذا المعنى هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى هنا لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا مجرد قراءة إلا مجرد قراءة وحفظ بدون فهم لحفظه للمعاني والدلالات وبدون تدبر وبدون عقل للمراد فحظهم من التلاوة فقط حظهم من القراءة والحفظ أما الفهم وعقل الخطاب ومعرفة الدلالات فهم من أبعد ما يكونون عن ذلك فهذا جاء في مساق التحذير من هذا المسلك قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا مجرد قراءة وحفظ بدون فهم وبدون عقل وبدون تدبر الآية الثانية قال مثل الذين حملوا التوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا حملوا التورات أي علموها وحفظوها ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها فعندهم علم لكنهم لا يعملون به وهذه حال اليهود حال اليهود علم بلا عمل فوصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة المطابقة لهم تمام المطابقة قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا أرأيتم لو أن حمارا وضع فوق ظهره كتب نفيزة عدد من. أحمان الكتب وضعت فوق ظهره ومشى الحمار وهي فوق ظهره وبقيت فوق ظهره مدة طويلة هل يستفيد منها حرفاً واحدا؟ هل يستفيد من تلك الكتب التي فوق ظهره حرفاً واحدا؟ لا لا يستفيد ولا ينتفع فهذا مثل يهود مثلهم مثل الحمار يحمل أسفاراً يعني فوق فوق ظهر الكتب فكما أن الحمار لا يستفيد فهم مثله مثل أولا لا, لا يستفيدون من التورات التي حملوها حفظا ولكنهم أعرضوا عن العمل بها فالمصنف رحمه الله تعالى أورد هاتين الآيتين للتحذير من التفريط في كتاب الله سبحانه وتعالى سواء في جانب الفهم للمعاني أو جانب العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى نعم في الآية الأولى الضمير ومنهم يعود إلى أهل الكتاب الضمير في قوله ومنهم أي أهل الكتاب نعم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا فقال ثكدتك أمك يا زياد إن كنت, إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم رواه الترمذي وقال حسن غريب ثم أورد والإمام محمد عدوهاب رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فشخص ببصره إلى السماء شخص ببصره إلى السماء أي رفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء وأخذ ينظر صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم قال هذا أوان أي وقت الأوان هو الوقت هذا أوانو يختلس العلم من الناس يختلس العلم من الناس أي يرفع يختلس من الناس أي يرفع العلم ويقبض وينتزع مثل ما جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما وانما ذهاب العلم بموت العلماء وانما ذهاب العلم بموت العلماء فقول هذا اوان يختلس العلم اي يقبض وينتزع ويستلب من الناس قال هذا اوانه يختلس العلم والمراد بالعلم أي العلم الشرعي كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه هذا اوانه يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء حتى لا يقدروا منه على شيء أي لا يصبح لهم منه حظ ولا يكون لهم منه نصيد قال زياد إبن لبيد الأنصاري رضي الله عنه هاله الأمر, هاله الأمر مع أنه يعلم أن القرآن حفظه الناس وحفظوه ويعملون على تحفيظه وأنها سنة تمضي هذا يحفظ ذاك ويبقى بينهم والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذا الأمر قال كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنا ولنقيئنا نساءنا وأبناءنا كيف يختلس, كيف يختلس العلم كيف يختلس القرآن ونحن سنحافظ عليه ونحفظه ونحفظه النساء ونحفظه الأبناء فكيف يختلص وزياد هذا رضي الله عنه يقال عنه أنصار مهاجري يقال عنه أنصار مهاجري لأنه رضي الله عنه هاجر لأنه رضي الله عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة ولهذا يقال عنه أنصاري مهاجري رضي الله عنه وأرضاه وكان من أيضا الأوائل في الإسلام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلتك أمك يا زياد إن كنت لا عدك من فقهاء المدينة لأنها قديم في الإسلام وفي حضور مجالس النبي عليه الصلاة والسلام والتفقه عليه صلى الله عليه وسلم قال فكلتك أمك ومعنى ثكلتك أمك أي فقدتك والمراد الموت لكن هذه كلمة يؤتى بها ولا يراد حقيقة المعنى يؤتى بها في مقام الخطأ أو التنبيه على الخطأ أو نحو ذلك ولا يراد بها حقيقة معناها قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لا أعدك من فقهاء المدينة إن كنت لا أعدك من فقهاء المدينة هذه التورات والإنجيل عند اليهود والنصارى هذه التورات والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم فماذا تغني عنهم وجاء في روايه في سنن ابن ماجه قال الا وليس هذا اوليس هذا اليهود والنصارى يقراون الانجيل لا يعلمون شيئا مما فيهما يقراون التوراه والانجيل لا يعلمون شيئا مما قال يقراون التوراه والانجيل ولا يعلمون شيئا مما فيهما وهذا مكمن الخطر مكمن الخطر هو ماذا؟ أن يكون حظ الإنسان من القرآن الكريم حفظ الحروف وإتقان المخارج وإتقان الحفظ ولا يكون له أي همة للفهم ومعرفة المعاني والدلالات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التورات والإنجيل لا يعلمون شيئا مما فيهما يقرأون مجرد كراءة مثل ما مر معنا في الآية ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا مجرد كراءة بدون فهم فإذا كان حظ الناس من القرآن إذا كان حظ الناس من القرآن الكريم مجرد الكراءة أو مجرد الحفظ بدون فهم وبدون عمل فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام ماذا يغني عنهم إذا كان ضيعوا المقصد الأعظم الذي أنزل لاجله. القرآن قوله عليه الصلاة والسلام فماذا تغني عنهم اي تفيدهم هذا معناه فماذا تغني عنهم ماذا تفيدهم قال اهل العلم فكما لم تفدهم قراءتهم مع عدم العلم فكذلك انتم فكذلك انتم أي أن قراءتكم مع عدم العلم لا تفيدكم لا تفيدكم لان القران لم ينزل لمجرد القراءه فقط لم ينزل لمجرد الكراءة فقط بدون فهم وبدون عمل قد قال الله تعالى أفلم يتدبر القول وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا قولوا الألباب نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله سبحانك فقنا عذاب النار قال ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها رواه ابن حبان في صحيحه ثم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 والتفكر فيما دلت عليه قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها أي لم يتفكر في المعاني والدلالات لم يتفكر في المعاني والدلالات وكان من هديه كما في الصحيح صحيح, صحيح البخاري مع المسلم larch added all كان من هديه عليه الصلاة والسلام قراءة العشر الآيات من آخر سورة آل عمران بدءا من قوله إن في خلق السماوات إلى تمام السورة يقرأها إذا قام من نومه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من نومه عليه الصلاة والسلام نظر إلى السماء ومسح بيده النوم عن وجهه وهذه سنة جميلة سنة جميلة كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام من نومه يمسح بيده النوم عن وجهه يعني يحرك يده عليه الصلاة والسلام على وجهه ومعلوم أن هذه الحركة مسح الوجه تحدث في الإنسان شيء من النشاط وزوال الكسل والفتور عنه فكان عليه الصلاة والسلام يمسح بيده النوم عن وجهه وينظر في السماء ويقرأ ان في خلق السماوات والأرض الى تمام ويقرأ إلى, يقرأ إلى تمام السورة عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه الصلاة والسلام ويتفكر وينظر في السماوات والعلماء رحمهم الله ينبهون في باب التفكر أن الإنسان من ينظر إلى هذه المخلوقات نظرة عابرة أو نظرة الاعتيادية المعتادة لا ينتفع وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مهرضون ما يستفيد لكن إذا وقف وأخذ يتأمل في هذه الآيات وفي عظمها أيضا يتأمل في منافعها وفوائدها أيضا في يتأمل فيما لو كانت مفقودة لو, كان لو كانت الدنيا كلها ليل بدون نهار كيف ستكون حالنا لو كانت الدنيا كلها نهار بدون ليل لو كانت هذه السماء بدون شمس وبدون قمر وبدون نجوم مثل هذه الأمور لما يفعلها في نفسه ويتفكر فيها يدرك عظمة هذه آآ آآ الآيات وعظم أثرها على قلب المتأمل والمتفكر وكيف أنها أيضا تزيده إيمانا وتعظيما لله تبارك وتعالى وإدراكا أو أعطاء استعاره اللي عظمت خالقها ومبدعها وموجدها تبارك وتعالى فهذه آيات ينتفع بها اولو الالباب كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وهذا ثمرت التفكر أن, أن يدرك المتفكر أن هذه المخلوقات لم تخلق باطلا ما خلقها الله سبحانه وتعالى باطلا أو عبثا تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن ذلك بل خلقها للحق وبالحق جل وعلا لم تخلق باطلا فإذا إذا تأمل وتفكر العبد هدته لعظمة الخالق وكمال المبدع ومن ثم هدته لحسن الإقبال عليه وإخلاص الدين له جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها ويل, لمن ويل هذه يؤتى بها للتهديد والوعيد ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة أن من لا يتفكر في المعاني ولا يعقل معاني ولا يقف عند الدلالات مهدد بالويل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها ما هو حد التفكر المطلوب قيل الأوزاعي رحمه الله تعالى ما غاية التفكر فيهن ما غاية التفكر فيهن قال يقرأهن وهو, يقرأهن, يقرأهن وهو يعقلهن يعني يعقل المعنى يعقل الخطاب يفهم المرات لا أن يكون حظه منها مجرد القراءة بدون فهم وبدون عقل للخطاب نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلم أن يوفقنا جميعا للعناية بكتابه كما يحب ويرضى وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله تبارك وتعالى وخاصته وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن وأن يوفقنا لتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عننا وأن يوفقنا لتدبر القرآن وفهم الخطاب وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا نسأله تبارك وتعالى أن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه جهلنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين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 نعم. جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين يقول السائل هل الذي يترك تعلم القرآن بسبب الكسل هل هذا يخشى عليه أن يكون فيه من صفات المنافقين إذا كان هذا الكسل نوع من الاعراض عن القرآن وعدم الإقبال على القرآن لا شك, لا شك أن من كان كذلك يخشى عليه لا شك أن من كان كذلك يخشى عليه لكن إذا كان الكسل الذي ينتاب الإنسان بين وقت وآخر ثم هو في جهاد مع نفسه اللي يتخلي عنه والتعوذ بالله تبارك وتعالى منه فهو على خير ما دام في مجاهدة لنفسه واستعانة بربه نعم هل يجوز للمعتكفين أن يتدارسوا كتاب الله مع بعضهم البعض الأصل في الاعتكاث أن ينقطع الإنسان أو المعتكف عن الناس مثل ما قال بعضهم في تعريفه قال الانقطاع عن الخلائق قطع العلائق عن الخلائق لتقوية الصلة بالخالب سبحانه وتعالى فيتفرغ مع نفسه في القراءة والتأمل والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى لكن إذا جعل من بعض أوقات الاعتكاف سماع علم أو مدارسة مع بعض أهل العلم لكلام الله أو بعض كتب التفسير فإن مثل هذا هو من أغراض الاعتكاف لكن ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون جل وقته في خلوة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ذكرا وتلاوة وتدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى وحرصا على قطع التواصل والحديث مع الناس والأحاديث ونحو ذلك لأنه حقيقة مما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض المعتكفين يدخلون المعتكف وليس عنده فقه الاعتكاف أو هدف الاعتكاف أو الحكمة من الاعتكاف أو أيضا آداب الاعتكاف فتمضي أيام الاعتكاف وهو لا يحصل فوائد من اعتكافه بل حاله في اعتكافه كحاله بدون الاعتكاف لماذا؟ لأنه لم يطبق الاعتكاف على باب الصحيح أحيانا بعضهم يقال عنهم معتكفين ويجلسون جلسات سمع أحياناً داخل المسي مزح ونكات ومؤانسات وضحك وربما بعضهم أشد من ذلك غيبة وسخرية وأمور من, من, من هذا القبيل ويقول عن, عن أنفسهم أنهم معتكفون أين الاعتكام؟ أين الاعتكام؟ أو أيضاً بعضهم يكون صوتهم في مثل هذه الأحاديث عاليا والمعتكفون حقا وصدقا قريبين منهم يقرؤون القرآن يذكرون الله يصلون فما يستطيعون أداء عبادتهم بطمأنينة بسبب هذه الأصوات العالية ممن يقال عنهم إنهم معتكفون فمثل هذه الأمور يجب على المسلم أن يتق الله سبحانه وتعالى وإذا وفقه الله وفرغ وقته للاعتكاف عليه أن يعتكف اعتكافا صحيحا موافقا للسنة متأدبا بآداب المعتكفين وهي أيام قلائل وثمينة جدا سريعا ما تمضي فيحرص على اغتنامها على أحسن حال وأتم حال نعم يقول ما حكم الاعتكاف الجزئي حيث أني عندي دوام بعض أهل العلم يرى أن أقل الاعتكاف يوم وليلة يوم وليلة وبعض يرى أن قل الاعتكاف أن أقل الاعتكاف يكون ليلة كاملة أو يوما كاملا والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الأصل أن يحرص الإنسان على الأكمل والأبلغ في الاعتكاف وإن تيسر له مثلا. إذا, إذا انتهى الدوام أو تيسر له مثلا إجازة في عمل أو نحو ذلك حتى يحقق الاعتكاف الذي يكون للعشر كلها أو لنصفها مثلا نعم يقول هل استخدام معجون الأسنان للصائب يفطر الأولى أن يتجنب معجون الأسنان الأولى أن يتجنبه أو أن يستعمل في وقت السحور ويكتفي بالسواك الأولى ذلك لأنه يخشى أنه إذا استعمل المعجون أن يتسرب من محلوله ومن الأشياء التي فيه إلى جوف الصائم نعم. ما هي أمارات ليلة القدر ليلة القدر جاء في بعض الأحاديث ما يسير إلى بعض أمارات ليلة القدر وبعضها جاءت في أحاديث صحاح وبعضها في أحاديث فيها كلام وبعضها أحاديث لا, لا, لا تصح لكن المهم في هذا الأمر هو أن تتحرى ليلة القدر في العشر كلها في العشر الأواخر من رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وبعض الناس في ما يتعلق بأمارات ليلة القدر ربما يقال لهم في صبيحة 21 أو أواء العشر بعض الناس يقول لنا رأيت الشب صحوا في صبيحتها وما سمعت مثلا فيها كذا إلى آخرة ثم تجد بعض الناس يتوهم بناء على كلام من كلم أن ليلة القدر انتهت انتهت فيفتر ويضعف عن العمل في بقية الشهر فالأولى بالإنسان أن تتج همته في المحافظة على العشر كاملة إلى آخر ليلة من ليالي رمضان تحرياً لليلة القدر نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه هل المغفرة عامة للصغائر والكبائر؟ هذا مثل قوله عليه الصلاه والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا وقوله من صام رمضان ايمانا واحتسابا ويوضح هذا التكفير المذكور في هذا الحديث والغفران للذنوب يوضحه الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاه والسلام رمضان الذي قال فيه عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إن رمضان مكفرات لما بينهن مجثنبت الكبائر مجثنبت الكبائر فهذا يفيد أن التكفير الصغير وأن الكبائر لا بد فيها من توبة النصوح نعم يقول ما رأي فضيلتكم في وضع الأموال في البنوك البنوك التي البنوك الإسلامية لا أدري عن حقيقة تلك البنوك فإذا كانت بنوك إسلامية ووضعها لحفظ المال فيها لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في ذلك هذا إذا كانت إسلامية إسما ومسمى ليس فقط يعني إسما بلا حقيقة ولا مسمى نعم ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت